بسم الله الرحمن الرحيم ألف را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن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 التاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين وظنوا أن نَجُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَجُدِّينَ لَئِنْ أَجِدْنَا مِنْ هَذِينِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى الْعَذْرِ فسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن وانزلناه من السماء فاختلط بين نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أن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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَلِكَ تَبِلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُجُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إن لله من في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فَفِي ذَلِكَ لَا آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَتَوَلَّى مَنْ تَوَلَّى وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَمَا لَكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ بِغَمَّةٍ ثُمَّ قُضِيَ إِلَيَّ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 فَمُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ فَمَا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ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 وَإِنَّ فِرْعَوٓنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو أَن كُنْتُم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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمص على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتقول لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل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 تَظُرُّ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَتَظَرُّونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ وَالْفَانِ تَظُرُّ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظَرِّنِ ثُمَّ مَنْ نَجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا